لما نزلت معكم في التعليق على كتاب أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة المعروف بمئتي سؤال مجواب في العقيدة الإسلامية للشيخ العلامة حافظ ابن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى وقد كان الدرس السابق في السؤال الثالث والتسعين بعد المئة في حكم من مات من الموحدين مصرا على كبيرة وذكر فيه رحمه الله أن الناس أن العصاة من أهل التوحيد على ثلاث طبقات الأولى قوم رجحت حسناتهم بسيئاتهم فهؤلاء يدخلون الجنة ولا تمسهم النار أبدا والطبقة الثانية هم الذين تساوت حسناتهم وسيئاتهم فلم تدخلهم حسناتهم الجنة ابتداء بسبب أنها تساوت مع سيئات ولم تبلغ السيئات مبلغا يزيد على الحسنات في حيث تحبسهم هذه السيئات في النار إلى أن يشاء الله فهؤلاء تساوت حسناتهم وسيئاتهم فلاهم منزلة ومرتبة ويؤخرون في جخور الجنة وهم أصحاب الأعراف وتشبق الحديث عنهم المرتبة الثالثة هي مدار حديث هذه الليلة إن شاء الله وهم قوم لقوا الله, لقو الله تعالى مصرين على تبائر على تبائر الإثم والفورحش ومعهم أصل التوحيد والإيمان فرجحت سيئاتهم بحسناتهم ففي الميزان كفرت سيئاتهم وخفت موازينهم ولكن عندهم أصل الإيمان وأصل التوحيد فهؤلاء هم الذين يدخلون النار بقدر ذنوبهم فمنهم من تأخذه إلى كعبيه ومنهم من تأخذه إلى أنصاف سرقه ومنهم من تأخذه إلى ركبتيه حتى أن منهم من لم يحرم الله منه على النار إلا أثر السجود وهذا الحكم في عصاة الموحدين الذين رجح السيئاتهم إنما يكون إذا شاء الله أن يدخل النار وإلا فمن أنواع الشفاعة التي عند أهل السنة والجماعة والتي تدلت عليها الأحاديث أن يشفع في أناس استوجبوا النار بسبب رجحان سيئاتهم لكن الله عز وجل يعفو عنهم ويتجاوز فيشفع في هؤلاء عند ربهم فيدخلون الجنة ولا يعذبون في النار والله جل وعلا يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وهذا بإجماع أهل الصنة والجماعة أن ممن يدخلون في هذا الصنف وإن كانوا يستحقون العذاب بسبب ذنوبهم إلا أن الله جل وعلا قد يعفو عنهم ويتجاوز ولا يدخلون النار ولا تلمسهم النار إنما كلامنا في هذه الطبقة على من أراد الله جل وعلا وشاء أن يعذبهم بالنار فهؤلاء أهل التوحيد العصفات منهم ليس لهم في قعر النار نصيب، ليس لهم في قعر النار نصيد ولا يكونون في دركات النار التي أعدت للمشركين والكافرين إنما يكونون في طبقة عليا من النار بحيث أنهم يعذبون على قدر ذنوبهم ثم يصيرون إلى الجنة وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في الربل الصيب أن الناس على ثلاث طبقات طيب لا يشينه خبس وخبيث لا طيب فيه وآخرون فيهم خبس وطيب دورهم ثلاثة فدار الطيب المحض ودار الخبس المحض وهاتان الداران لا تسميان. ودار لمن معه خبز وطيب وهي الدار التي تثنى وهي دار العصاه فإنه لا يبقى في جهنم من عصاة الموحدين أحد فإنهم إذا عذبوا بقدر جزائهم أخرجه من النار فأدخل الجنة جنة والدار الخبث المحض وهي النار هذا كلام للقيّن قوله في الأخير ولا يبقى إلا دار الطيب المحب ودار الخبث المحب هذا كلامه في علام في الوابل الصيد رحمه الله ومعنى قوله أنها تشنى ليس معناه أنها تنطفئ فهذا لم يرجع عليه دليل لكن معناه أن أنها تخلو لمن كان فيها من عصاص الموحدين فلا يبقى فيها موحد أما أنها تثنع أن النار لا هذا لا دليل عليه بل النار إذا خرج منها عصاص الموحدين ولم يربق فيها إلا الكافرون ينادي مهادن يا أهل الجنة فيشرى إبون ويرفعون أعناقهم لينظروا ويسمعوا ويقالوا يا أهل النار فيشرى إبون فيؤتكى بالموت في سورة كبش فيذبح بين الجنة والنار فيقال لأهل الجنة خلود فلا موت ولأهل النار خلود فلا موت وحينها تغلق أبواب الجنة على أهلها وتغلق وتوصدر أبواب النار على أهلها إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة وإغلاق أبواب النار فيه مزيد عذابهم ومزيد حر النار التي أغلق عليها بهذه الأبواب المؤصدة المغلقة بشدة وإحكام نعوذ بالله من النار ومن أحال أهلها فهؤلاء الموحدون الذين عصوا الله جل وعلا وكثرت فيئاتهم وشاء الله أن يدخلوا النار فإنهم يكونون في هذه الطبقة العليا من النار يعذبون على قدر ذنوبهم وسيئاتهم فمنهم من تأخذه النار إلى تعبيه والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن عمه أبو طالب في ضحّاح من النار ويلبس نعلين من نار يغلي منهما دماغه فهذا يدل أن هذه الطبقة التي فيها الضحضاح من نار لا تفنى بمعنى تعدم ففيها أبو طالب وهو أخف أرهل النار عذابا فهؤلاء الموحدون الذين استوجب عصاف الموحدين، فليس عنده من الصلاة ما يجعله محرما على النار، يعني أعضاء السجود، يعني أعضاء السجود. وهذا الذي ذكره الشيخاب رحمه الله من تنوع عذاب الموحدين عصاف الموحدين في النار، أصح به الحديث. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد خرج مسلم في صحيحه من حديث ثمراء بن جندب رضي الله عنه أنه سمع نبي الله صلى الله عليه وسلم يقول إن منهم من تأخذه النار إلى كعبيه، ومنهم من تأخذه النار إلى حجزته، معذرة. منهم من تأخذه النار إلى كعبيه، ومنهم من تأخذه النار إلى ركبته، ومنهم من تأخذه النار إلى حجزته. يعني موضوع عقد الإزار. ومنهم من تأخذه النار إلى ترقوته وفي بعض الألفاظ ومنهم من تأخذه النار إلى حقويه وفي بعض الألفاظ ومنهم من تأخذه إلى عنقه ومنهم من تأخذه إلى عنقه ومنهم كما دلت عليه بعض أحاديث الشفاعة من يصرفوا حمما قد احترقوا بالكلية وسيأتي ذكر ذلك إن شاء الله ثم قال رحمه الله وهذه الطبقة هم الذين يأذن الله تعالى في الشفاعة فيهم لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم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 ثم هكذا سيخرجون من كان في قلبه وزن دينار من خير، ثم من كان في قلبه وزن نصف دينار من خير، ثم من كان في قلبه وزن برة من خير، إلى أن يخرجوا منها أن يخرجوا منها من كان في قلبه وزن ذرة من خير، إلى أدنى نفقا لذرة، إلى أن يقول الشفعاء ربنا لم نذر فيها خيرا. ولم يخلد في النار أحد ممن مات على التوحيد ولو عمل أي عمل ولو عمل أي عمل هذه الألفاظ التي ذكرها الشيخ حافظ رحمه الله تعالى قد البخاري ومسلم في صحيحهما وسأذكر لكم ما تيسر منها باختصار من صحيح الإمام مسلم فذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه في كتاب الإيماث المجلد الأول صفحة 167 بل حديث سعيد هذا ولكن قبله حديث أبي هريرة رضي الله عنه صفحة 163 أن الناس قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر الحديث في الرؤية ثم ذكر فيه صلى الله عليه وسلم قال ويضرب الصراط بين ظهري جهنم فأكون أنا وأمتي أول من يجيز يعني يعبر على النار ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل ودعوا الرسل يومئذ اللهم سلم سلم وفي جهنم كلاليد مثل شوك استعدان هل رأيتم استعدان قالوا نعم يا رسول الله قال فإنها مثل شوك استعدان استعدان هو نبت له شوكة عظيمة مثل حسك من كل الجوانب كما قال الشارح قال فإنها مثل شوك استعدام غير أنه لا يعلم ما رقد روح إرضامها إلا الله تخفف الناس بأعمالهم فمنهم المؤمن بقي بعمله ومنهم المجازة حتى ينجى حتى إذا فرغ الله من القضاء بين العباد وأراد أن يخرج برحمته من أراد من أهل النار أمر الملائكة أن يخرجوا من النار من كان لا يشرك بالله شيئا ممن أراد الله تعالى أن يرحمه ممن يقول لا إله إلا الله فيعرفونهم في النار يعرفونهم بأثر السجود تأكل النار من ابن آدم إلا أثر السجود حرم الله على النار أن تأكل أثر السجود فيخرجون من النار وقد امتحشوا يعني احترقوا فيصب عليهم ماء الحياة فينبتون منه كما تنبت الحبة في خميل السيل كما تنبت الحبة في حميل السيل يعني الذي يحمله السيل من الطين والغثاء يعني أنه بسرعة ينبتون ثم يفرغ الله تعالى من القضاء بين العباد ويبقى رجل مقبل بوجهه على النار وهو آخر أهل الجنة دخولا للجنة إلى آخر الحديث إلى آخر الحديث ثم ذكر رحمه الله أيضا حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أيضا في الرؤية في رؤية الله جل وعلا يوم القيامة وذكر بنحو حديث أبي هريرة أن دعوى الأنبياء اللهم سلم سلم وذكر الجسوس وعبور الناس على الصراط بسرعة إلى أن يقول حتى إذا خلص المؤمنون من النار فوالذي نسي بيده ما منكم من أحد بأشد مناشدة لله في استقصاء الحق من المؤمنين لله يوم القيامة لإخوانهم الذين في النار يقولون ربنا كانوا يصومون معنا ويصلون ويحجون فيقال لهم أخرجوا من عرفتم فتحرم صورهم على النار فتحرم صورهم على النار يعني وجوههم فيخرجون خلقا كثيرا قد أخذت النار إلى نصف ساقيه وإلى ركبتيه، ثم يقولون ربنا ما بقي فيها أحد ممن أمرتنا به يعني ممن يعرفوه بوجهه وصورته فيقول ارجعوا فمن وجدتم في قلبه نسقال دينار من خير فأخرجوه فيخرجون خلقا كثيرا ثم يقولون ربنا لم نذر فيها أحد ممن أمرتنا ثم يقول ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار من خير سأخرجوه فيخرجون خلقا كثيرا ثم يقولون ربنا لم نذر فيها ممن أمرتنا أحدا ثم يقولوا ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من خير سأخرجوه فيخرجون خلقا كثيرا ثم يقولون ربنا لم نذر فيها خيرا يعني صاحب خير قال أبو سعيد إن لم تصدقوني بهذا الحديث فقرأوا إن شئتم إن الله لا يظلم بثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لجنه أجرا عظيما فيقول الله عز وجل شفعت الملائكة يعني رجع الحديث إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فيقول الله عز وجل شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط قد عادوا همما فيلقيهم في نهر في أفواه الجنة يقال له نهر الحياة فيخرجون كما تخرج الحبة في حميل السيل ألا ترونها تكون إلى الحجر أو إلى الشجر ما يكون إلى الشمس أصيفر وأخيضر وما يكون منها إلى الظل يكون أبيض يعني تختلف الألوان حسب. ويسرع نباتها حسب ظهور الشمس لها وظهورها للشمس فقالوا يا رسول الله كأنك كنت ترعى بالبادية يكون يعرف نباتات حميل السيل يقول صلى الله عليه وسلم فيخرجونك اللؤلؤ في رقابهم الخواتم يعني مخطوم عليهم يعرفهم أهل الجنة هؤلاء عتقاء الله الذين أدخلهم الله الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه ثم يقول ادخلوا الجنة فما رأيتموه فهو لكم فيقولون ربنا أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من العالمين هؤلاء عتقاء الله من النار الذين يقال لهم الجهنميون أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من العالمين فيقول لكم عندي أفضل من هذا فيقولون يا ربنا أي شيء أفضل من هذا فيقول رضايا فلا أسخط عليكم بعده أبدا والمراد بأنهم عملوا دخلوا الجنة بغير عمل عملوه والأخير قدموه يعني يذكر لقلته وبعثه لقلته وبعثه فإنه لا يدخل أحد الجنة إلا كان موحدا وتوحيد له شروط ليس مجرد دعوة أنه يقول لا إله إلا الله أو أنه في الباطن يحب الله بل لا بد من الإيمان الذي هو قول وعمل واعتقاد فنهم اعتقد أن هؤلاء موحدين ولم يرتكبوا ما يكفرهم فلو كانوا كافرين ما كانوا من أهل الجنة أبدا ولا بد من شيء يصحح إيمانهم فيكونوا إما أنهم لم يبلغهم شيء من العمل الواجب فيعذرون في ترك العمل وإما أن يكون عمله ولكن عملا يكون يكونوا مدخولا فكأنه غير موجود كرياء وسمعة خالطت عملهم فلم يبسب وصار وبالا عليهم أو غير ذلك من الأسباب التي وردت في الأحاديث أما أن يتصور الشخص أنه يقول لا إله إلا الله ويعيش دهره لا يعمل شيئا من الصالحات ويقول أنا مؤمن هذا ليس لمؤمن بد من أركاض الإيمان الثلاثة القول والعمل والاعتقاد هذا هو منهج أهل السنة والجماعة وهذه أحاديث الشفاعة فيها رجاء رحمة الله جل وعلا وأن لا يأس الإنسان قل يا عبادي الذين أشرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمه الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم لا سيما إذا وصل وصل إلى الموت وبدأت روحه تخرج وتتسحب من أعضاء بدنه ولم تغرغ ولم يغرغر بعد فلا يئس حتى ولو كان مفرطا لم يعمل خيرا قط فلعله إذا تاب في ذلك الوقت قبل الغرغرة وأناب وقال لا إله إلا الله صادقا من قلبه وعند الموت ختم له بهذا العمل الطيب ففي هذا الحال إذا قالها بصدق وإخلاص وندم وإن كان قد مات أو شين موته لم يكن قد عمل شيئا من الصالحات فهذا يرجى له الخير ولا يكثر إذا قالها في حال اشتمل فيه على الندم على ما فررت مثل صاحب البطاقة فهذا يرجى له الخير فلذلك الإنسان لا يقنط الناس من رحمة الله ولا يتسامح معهم ويتساهل في قضية عدم تكفير تارك العمل أو عدم تكفير تارك الصلرة لا يذكر لهم الأحاديث يذكر لهم الآيات التي تخوفهم والتي أيضا يحسن ظنهم بالله فيكون اليساء بين خوف الرجع ويرى الناس إذا تكالبوا على الدنيا واغتروا بها يخوفهم بالله وإذا رأهم في قنوط ويأس يذكر لهم رحمة الله ويرجيهم وهكذا يكون الإنسان بين الخوف والرجاء والداعي يكون حكيما في دعوته. فمن وجده يائسا، جعل له بأحاديث الرجاء. ومن وجده مفرطا جعله بأحاديث التخويف. وهكذا، فالإنسان يكون بين الخوف والرجاء والداعية يدعو الناس بالخوف والرجاء، لكن يغلب أحدهم على الآخر في الحاجة. فالإنسان في هيني. سهله وتفيسر أمور الذنوب والمعاصي، يذكر نفسه بالخوف، ويغلِّر هذا الجرم الجانب حتى ينتهي عن المعاصي ويبتعد عنها. وإذا كان في جانب يرى من نفسه اليأس من رحمة الله، ويرى في نفسه شيئا من القنوط، أو أن الشيطان وصل له بذلك، لسيم في وقت المرض، في وقت الاحتفاظ، فحينئذ يغلب جانب خشنة ظن الله. جانب الرجاء والربي صلى الله عليه وسلم قل لا يمتن أحدكم إلا هو الظن بالله إلا هو يحسن الظن بالله والله المستعان أحاديث الشفاعة في صحيح مسلم وفي الصحيحين على سبيل العموم هي كثيرة من ذلك الأحاديث التي تدل على إخراج الموحدين من النار منها أيضا حديث جابر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يخرج قوما من النار في هذا في الصحيحين إن قوم يخرجون من النار يحترقون فيها إلا دارات في وجوههم يعني الوجوه الصور حتى يدخلون الجنة وهذا الحديث مختصر من حديث أطول وهو أن يزيدنا الفقير يزيد الفطير قبل حديث يزيد وهو حديث بالزبير عن جابر أنه سمع جلاب رضي الله عنه يسأل عن الورود فقال نجيء نحن يوم القيامة عن كذا وكذا انظر أي ذلك فوق النناس إلى المهم ذكر في الحديث قال ثم تحل الشفاع يعني إذا عبروا الصراف عبر الإيمان الصراف ويشفعون حتى يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزالك يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فإذا هو قد ذكر الجهنميين قال فقلت له يا صاحب رسول الله ما هذا الذي تحدثون والله يقول إنك من تدخل النار فقد أخذيته وكلما أرادوا أن يخرجوا منها يعني وآيات كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها فما هذا الذي تقولون فقال تقرأوا القرآن قال يزدي الفقير نعم قال فهل سمعتم بمقام محمد عليه الصلاة والسلام يعني المقام المحمود يعني الذي يبعثه الله فيه قلت نعم قال فإنه مقام محمد صلى الله عليه وسلم المحمود الذي يخرج الله به من يخرج قال ثم نعت وضع الصراط ومر الناس قال سيخرجون كأنهم عيدان السماث فيدخلون نهرا من أنهار الجنة فيقتسلون فيه فيخرجون كأنهم القراطيس يعني بيض لا أثر للنار فيهم قال فرجعنا فقلنا ويحكم يعني يجد الفقير يحكي عن أصحابه ويحكم أترون الشيخ يكذب على رسول الله عليه الصلاة والسلام يعني جابر فرجعنا فلا والله ما خرج منا غير رجل واحد يعني أنهم تابوا وأنابوا إلا رجل واحد منهم استمر على خروجه والعياذ بالله ثم ذكر رحمه الله حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأنه يأتي فيزل تحت العرش فيقول يا محمد ارفع رأسك قل تسمع فالسعطة اشفع تشفع فارفع رأسي فأحمد ربي بتحميد يعلم يعلمنيه رببي ثم اشفع فيحد لي حدا فأخرجهم من النار وغذلهم الجنة ثم أعوذ فأقع ساجدا فيدعني ما شاء الله أن يدعني ثم يقال ارفع رأسك يا محمد هل تسمع تس سالسعطة اشفع تشفع فارفع رأسي فأحمد ربي بتحميد يعلمني ثم أشفع فيحد فيحد لي حدفا فأخرجهم من النار وأدخلهم الجنة فلا أدري في الثالث أو في الرابع يقول بالراوي فأقول يا رب ما بقي في النار إلا من حبسه القرآن أي وجب عليه الخلود أي وجب عليه الخلود هذا حديث الشفاع المعروف الذي يأتي فيه الناس لآدم لأ ونوح و إبراهيم وموسى وعيسى ثم يأتون إلى محمد صلى الله عليه وسلم وفيه أنه أربع مرات يخرج محمد صلى الله عليه وسلم ناسا من النار في المرة الأولى يقول الله له ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تأطى فيقال انطلق من كان في قلبه مسقال حبة من برة أو شعيرة من إيمان فأخرجهم منها قال فأنتلق فأفعل ثم يسجد ويسأل ويحمل الله محمد ثم يقول الله له انطلق ثم يقال له انطلق فمن كان في قلبه مسقال حبة من خردل من إيمان أقل من البر فأخرجهم منها فأنطلق فأفعل ثم المرة القادمة يقال له كذلك انطلق فمن كان في قلبه أدنى أدنى أدنى من مسقى لحبة من خردل من إيمان فأخرجهم من النار قال فانطلق فأفعل هذه ثلاث مرات ثم في المرة الرابعة قال لي في فأقول يا رب إذا لي في من قال لا إله إلا الله قال الله تعالى ليس ذلك لك أو قال ليس ذلك إليك ولكن وعزتي وتبريائي وعظمتي وجبريائي لأخرجن من قال لا إله إلا الله بمعنى أنه قالها قولا صحيحا ليس قولا بدون أعمال القلوب أو ما يصحح من أعمال الجوارح إذا كان يعني ليس معذورا في ذلك كما سبق ذكره كما هو مقرر عند أهل السنة الجماعة حديث الرجاء لا يعني أن الإنسان يفرط في العمل أو يفرط في فعل الكبائر فيفعل الكبائر والله المستعان ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الشفاعة وأن الشفاعة أن يشفع ليصل الله سبحانه وتعالى بين العباد ثم يقول يا رب أمتي أمتي فيقال يا محمد أدخل الجنة من أمتك ملا لا حساب عليه من الباب الأيمن من أبواب الجنة وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب والذي نفسه محمد بيده إنما بين المسرعين من مصاريع الجنة يعني أبواب ما بين المسرعين يعني جانبتي الأبواب لكما بين مكة وهجر أو كما بين مكة وبصراء والأحاديث التي وردت في الشفاعة كثيرة وهي نائلة كما قال صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة مستجابة فتعجل كل نبي دعوته وإن اختبأت دعوة شفاعة لأمتي يوم القيامة فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا الحديث الأخير الذي سأثوره في هذا الدرس وهو حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا قول الله عز وجل في إبراهيم ربي إنهن أضلل كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني الآية وقال إيسى عليه السلام إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم فرفع يديه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال اللهم أمتي أمتي وبكى فقال الله عز وجل يا جبريل اذهب إلى محمد وربك أعلم فسله ما يبكيك فأتىه جبريل عليه الصلاة والسلام فسأله فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال وهو أعلم يعني وربنا أعلم فقال الله يا جبريل اذهب إلى محمد فقل إنا <تحس> <تحس> سنرضيك في أمتك ولا نسوءك إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك والحمد لله رب العالمين وربنا سبحانه وتعالى غني كريم عفور رؤوف الرحيم وهو بهذه الأحاديث وما نقرأه من الآيات يزجنا حبا في ربنا وطمعا في ثوابه وهذا يزيجنا أيضا خوفا من عقابه نسأل الله جل وعلا السباك على السنة حتى الممات يقول الشيخ حافظ رحمه الله ولكن كل من كان منهم أعظم إيمانا وأخف ذنبا كان أخف عذابا في النار وأقل مكسا فيها وأسع خروجا منها وهذا ظاهر تدل عليه النصوص السابقة وكل من كان أعظم ذنبا وأبعث إيمانا كان بضد ذلك والحديث في هذا الباب لا تحصى كثرة وقد ذكرت لكم بعضها والشيخ معلامة مقبل بنهاد الواجع رحمه الله قال له كتاب الشفاعة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 يصيبه قبل ذلك ما أصابه يعني أنه إذا قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه شروطها المعترف المعروفة فإنها تنفعه ما لم ينقضها بناقض من نواقض الإيمان والإسلام وهذا الحديث. قد خرجه البيهقي في شعب الإيمان وابو في الخلية وشيثنا الألباني رحمه الله صحاهه في السلسلة الصحيحة ثم قال رحمه الله وهذا مقام يعني مقام الشفاعة والسلام على أوصات الموحدين ضلت فيه الأفهام وزلت فيه الأقدام واختلفوا فيه اختلافا كثيرا اختلفوا لأنهم عن الكتاب والسنة ابتعدوا. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم فمنهم أن أنكروا الشفاعة مطلقا الشفاعة لأهل الكبائر أنكروها وإن كانوا يثبتون بعض أنواع الشفاعة مثلا في الجنة التفاع بعضهم إلى منزللة أعلى فيثبتون هذا أما الشفاعة للعصاف فالمعتزلة والخوارج ينكرون هذا ويقولون إن من مات على ذنب من الذنوب صغير أو كبير فهو مخلد في النار في الدنيا الخوارج يكفرونه والمعتز لا يفسقونه ولا يكفرونه وينزعون عنه اسم الإيمان والإسلام اسم الإيمان ويبقى له اسم الإسلام والفسق ثم يوم القيامة يتفق الخوارج والمعتز على أنه في النار من الخالدين أما أهل السنة فإنهم لا يكفرونه ولا يجعلونه كامل الإيمان كما تقوله مرجئة الغلاف أو المرجئة عموما المرجئة بغد الخوارج مهما عمل من المعاصي والذنوب فجميع المرجئة يتفقون على أنه مؤمن كامل الإيمان لكن المرجئة يختلفون في ماذا في الحكم عليه بفسق في الدنيا فيقولون هو مؤمن كامل الإيمان لكن فاسق مرجئة الفقهاء يفسقونه غلاث المرجع لا يفسقونه يعني وهذا وإن كان ليس محفوظاً أحد بعينه لكن هذا مقتضى مذهبهم في الدنيا المرجئة مرجئة الفقهاء يقولون أنه كامل الإيمان ولكن يقولون هو فاسق مسلم فاسق عاصي لكن إيمانه كامل ثم يوم القيامة هؤلاء في من الجهمية يقولون إنه لا يدخل النار ولا يحتاج أصلا إلا شفاعة بل يدخل النار مدام إنه مؤمن أما مرجعة الفقهاء فيقولون هو يعذب بالنار على قدر ذنوبه ويتفق ويتفقون مع أهل السنة في هذه القضية أنه تحت المشيئة وأنه يعذب على قدر ذروب إن شاء الله ثم يدخل الجنة فلا ينكرون الشفاعة ولكن الذي ينكر الشفاعة ولا في المرجعة والخوارج وكذلك المعتزلة فهؤلاء ينكرون الشفاعة عما أهل السنة فقد توصقوا في هذا الباب في الدنيا يقولون هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته مؤمن ناقص الإيمان لا ينزعون عنه اسم الإيمان مطلق الإيمان، ولكن لا يعطي الإيمان المطلق الذي يستوجب به المدح والثناء المطلق ودخول الجنة لأول وهلة. لا يقول هو مؤمن بإيمان فاسق من مؤمن ناقص الإيمان. ثم يوم القيامة هو هم على طبقات، ولكن من استوجب النار فإنه يكون تحت الشفاعة تحت المشيئة أول شيء. فإن شاء الله عذبه وإن شاء الله يدخله الجنة. بدون عذاب ثم إذا عذب فإنه يتعرض للشفاعة فيشفع فيه الشافعون وثم رب العزة والجلال يتفضل على جميع من بقي من الموحدين ويخرجهم من النار فلا يبقى فيها موحد أبدا من قال لا لا إله إلا الله وصح بذلك إسلامه ولم يأتي بناقب فإنه يكون يوم القيامة من الناجين الفائزين ولو أصابه قبل ذلك من العذاب والألم ما أصابه ما دام أنه لم ينتقض إيمانه أما بماذا ينتقض الإيمان هذا تفصيل عند أهل السنة وبترك الصلاة وضعنا اتفقوا على أن تارك العمل كافر هذه أمور معروفة ومعلومة لكن الخلاصة أنه من قال لا إلى الله كما قال صلى الله عليه وسلم دخل الجنة وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه نفعته يوم من الدهر وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه فنسأل الله جل وعلا أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه ولكن أريد أن أختم بأن هؤلاء الذين يأذن الله تعالى في الشفاعة فيهم إلى محمد صلى الله عليه وسلم ولغيرهم من بعده من الأنبياء والأولياء والملائكة هذا نوع من أنواع الشفاعة والذي هو شفاعته صلى الله عليه وسلم والشفاعة عموما التي يشاركها فيها غيره من الأنبياء والأولياء والملائكة فهؤلاء يشاركونه في الشفاعة لأهل الكبائر لأهل الكبائر وإلا الشفاعة أنواع تقريبا تسعة أنواع وقد ذكرتها وفصلتها في تحقيقي لفتح المجيد عند السلام على باب الشفاعة في آخر الباب فصلت في ذكر أنواع الشفاعة وجمعت كلام أهل العلم في المسألة أسأل الله لي ولكم التفق والسداد والهدى والرشاد والله أعلم og så må Allah jo sende med Alan Amina, Mohammed,